رياض رجل مصري نشيط إنه ضابط كبير في الجيش المصري وله بيت مريح وسيارة جديدة وزوجة جميلة نضال زوجة رياب مديرة النشيطة في المدرسة القاهرية المشهورة في مركز العاصمة المصرية ورباب أختها الصغيرة مدرسة جديدة في هذه المدرسة أيضا والآن هي جالسة في مكتبها خرج رياض من بيته صباحا باكرا وركب سيارته وذهب إلى العمل وفي المساء رجع إلى البيت للراحة جلس إلى مكتبه المريح وقرأ جريدة جديدة رتبت نضال بيتها وبعد إكمال العمل المنزلي ركبت سيارتها وأسرعت إلى المدرسة فتحت باب مكتبها وشاهدت فيه أختها قالت لها صباح الخير يا رباب طلبت رباب منها مساعدة في عملها ساعدت نضال أختها ثم ذهبت إلى مكتبة القاهرة وفي المساء سألها زوجها ماذا فعلت صباحا يا نضال قالت له رتبت البيت ثم ذهبت إلى المدرسة وساعدت أختي في عملها وبعد الظهر ذهبت إلى مكتبة القاهرة دخلت إلى قاعة المكتبة وأخذت كتابا جديدا.